ولم أنشأ بعصر فيه نافع وأنت نشأت فيه ومن تفعت ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أركبت ليت من صاحبك ونادى فلم تجبه ونباك المشيط فمن تبايت ويقبح بالفتى فعل التصاب وأقبح منه شيخ قد تفات ونفسك ذن ولا تذن سواها لعيب فهي أجدر من ذمنت وأنت حق بالتفنيد مني ولو كنت الذي بل ما نطقت ولو بكت دما عينك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمعت ومن لك بالأمان وأنت عبد ومنك فبأت مرت ولا أطعت تقلت من الذنوب ولست تخش لذلك أنبخ فإذا حزنت وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت رجعت القهقر وخبطت عشوة لعمرك لو وصلت لما رجعت ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلاكت ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت ولو قد جئت يوما عشر وابصرت المنازل فيه شتى لا ظننت مدا مد فيه لهفت على نادي حياتي ما قد ضاع انت تفر من الهجير وتتقيه فهللا من جهنم قد فررت ولست تطيق وهن عذابا ولو كنت الحديد بها لذوبت ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت أبا بكر كشفت أقل عيب وأكثره ومعظمه سترت فقل ما شئت بي من المغازم وضاعب هذا إنك قد صلاة يني يجعلك فلا ترضى العيب فهو عار عظيم يورث المحبوب ما قاتا ويهوي بالوجه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحته كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وان بعد وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث جيت وتمشي في مناكبها عزيزا وتجهي الحمد فيما قد غرست وعند الان ولا دنأست دوبك مذن شأتا ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت فإن لم تنعنه نشبت فيه ومن لك بالخلاص إذا نشبت تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت وصرت أسير ذنبك في وثاقه وكيف لك الفكاك وقد أسرت فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغ موسى بند وخالقهم وزيلهم إدارا وكن كسامري إدار مستا وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلت ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصم إلا إن عصمت ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت وغرب فات غرب فيه خير وشرق إن بريقك قد شرقات فليس الزرد في الدنيا أمورا لأنت بها الأمير إذا إن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمتها وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل من تذلت وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت ولا يبرورك نقصيه وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رجدت وقد أردت ودسعا جسانا وكانت غابلتا مئة وزيتا وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرتا